وخيرته من خلقه و أ م ي ن ه على وحيه بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ّ ى ا ل أ م ا ن ة وجاهد في الله حق الجهاد فما أ ت ا ه صلوات ربي وسلامه عليه اليقين من ربه إ ل ا وقد جعل هذه ا ل أ م ة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك أ م ا بعد ف ا ع ل م و عباد الله أ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه في دين الله ب د ع ة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أ ي ه ا المسلمون خيريه هذه ا ل أ م ة وتفضيلها على ا ل أ م م بلزوم ما شرع لها والتمسك بما سن ّ لها لا أ ن ت أ خ ذ ذات اليمين أ و ذات الشمال عن شرع ربها ودين باريها جل جلاله أ ل ا و إ ن مما شرع لكم ربكم يا عباد الله و أ ل ز م ك م التمسك به وفرض عليكم القيام به أ د ا ء الصلوات الخمس جماعه في المساجد وعلى هذا يا عباد الله قد دلت ا ل أ د ل ه ا ل ك ث ي ر ة من كتاب ربنا جل وعلا ومن س ن ة نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كما دلت يا معاشر المسلمين على ح ر م ة التخلف عن ا ل ص ل ا ة في المساجد وعلى أ ن المتخلف عن أ د ا ء ا ل ج م ا ع ة في المساجد فاعل والعياذ بالله لكبيره من كبائر الذنوب بل إ ن المتخلف يا معاشر المسلمين قد أ ع ل ن على نفسه بالنفاق ونادى عليها بالفسوق ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة مع ما فاته يا عباد الله من كريم ا ل أ ج ر وعظيم الثواب أ ي ه ا المسلمون إ ن من أ و ض ح ا ل أ د ل ة على وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أ ن الله جل وعلا أ و ج ب على اهل ا ل إ ي م ا ن في حاله القتال وفي حاله الخوف صلاه ا ل ج م ا ع ة أ ف ت ر و ن يا عباد الله أ ف ت ر و ن الله يجيبها في هذه الحال على عظيم ا ل م ش ق ة ولا يوجبها في حال الرخاء و ا ل س ع ة وفي حال ا ل أ م ن والاستقرار يقول الله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم قال ابن كثير وما احسن ما استدل به من ذهب الى وجوب الجماعه من هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وقال ا ل إ م ا م العلامه بن ا ل ق د ا م ة رحمه الله تعالى ولو لم تكن واجبه يعني ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لرخص فيها ح ا ل ة الخوف ولم يجز ا ل إ خ ل ا ل بواجبات ا ل ص ل ا ة من أ ج ل ه ا أ ي من أ ج ل تحصيل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يقول ربنا جل وعلا و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة واركعوا مع الراكعين فقد أ م ر ربنا جل وعلا ب ا ل ص ل ا ة مع ج م ا ع ة المسلمين و ا ل أ م ر كما يقول أ ه ل العلم يقتضي الوجوب و أ م ر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و أ د ا ئ ه ا في المساجد أ م ر ا صريحا واضحا بينا لا خفاء فيه ولا لبس فقال للصحابي الجليل مالك بن الحويرث ومن معه إ ذ ا حضرت ا ل ص ل ا ة فليؤذن لكم أ ح د ك م و ل ي أ م ك م أ ك ب ر ك م فهذا أ م ر ب ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ م ا م ة ولا تكون ا ل إ م ا م ه يا عباد الله إ ل ا في ج م ا ع ة فدل هذا على وجوب صلاه ا ل ج م ا ع ة ونجد في دواوين ا ل إ س ل ا م ومصنفات الحديث حديثا صحيحا ثابتا مشهورا فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ا ل ر ح م ة أ هم بتحريق البيوت بيوت المتخلفين عن صلاه ا ل ج م ا ع ة فما أ ع ظ م جرم هؤلاء حتى أ غ ض ب و ا أ ب ا القاسم صلوات ربي وسلامه عليه ما أ ق ب ح صنيعهم يا عباد الله حتى هم ب إ ح ر ا ق بيوتهم ولولا ما فيها من النساء و ا ل ذ ر ي ة ل أ ح ر ق ه ا عليهم فكيف يقال بعد هذا صلاة الجماعة في المساجد غير واجبة. عجيبٌ هذا ا ل ولو ع ج ي ب من قاله، ولو كانت سنه يا عباد الله لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق التاركين لها ل أ ن ا ل س ن ة لا يعاقب المرء على تركها جاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أ ن ا س ا في بعض الصلوات وفي هذا دليل على أ ن ا ل إ م ا م يتفقد ج م ا ع ة المسجد فلما افتقدهم قال إ ن أ ث ق ل ا ل ص ل ا ة على المنافقين ص ل ا ة العشاء و ص ل ا ة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا لاتوهما إ ل ى أ ي ن يا عباد الله إ ل ى المساجد ولو حبوى قال عليه الصلاه والسلام ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم في النار وفي الاثر الذي جاء عن ابن مسعود ان الصلاه في المساجد لا يتخلف عنها إ ل ا منافق معلوم النفاق ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة و أ م ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فديدنهم يا عباد الله الحرص على أ د ا ء الصلوات في المساجد قال ابن المسيب رحمه الله تعالى وهو من هو زهدا وعباده وعلما قال والله ما أ ت ت علي أ ر ب ع ي ن س ن ة إ ل ا و أ ن ا في الصف ا ل أ و ل وكان في المسجد النبوي انذاك مع ش د ة حرص الناس في ذاك الوقت على التبكير للصلوات أ ي ه ا المسلمون يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه واسمعوا يا عباد الله إ ل ى جميل ما قال هذا ا ل إ م ا م البحر الحبر قال من سره أ ن يلقى الله تعالى غدا مسلماً من سره أ ن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن و أ ي ن ينادى بهن عباد الله ينادى بهن في بيوت مباركات هي محل الصلوات ومواطنها يقول ابن س ع و د ف إ ن الله شرع لنبيكم سنن الهدى و إ ن ه ن يعني الصلوات في المساجد من سنن الهدى ولو أ ن ك م صليتم ّ في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد ر أ ي ت ن ا وما يتخلف عنها إ ل ا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أ ن يحمل و ا بين الرجلين حتى يقام في الصف وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إ ن للمنافقين علامات يعرفون بها اسمعوا يا عباد الله إ ل ى علامات المنافقين اسمعوها لتحذروها يا رعاكم الله تحيتهم ل ع ن ة إ ذ ا لقي أ ح د ه م ا ل آ خ ر بدأ بدل ان يقول السلام عليك قال له لعنك الله لم ت أ خ ر ت تحيتهم ل ع ن ة وطعامهم نهبه وغنيمتهم غلول أ ي سرقه من الغنائم ولا يقربون المساجد الا هجرا أ ي الا يسيرا ونزرا قليلا ولا ياتون الصلاه الا دبرا مستكبرين أ ي لا ي أ ت و ن ه ا إ ل ا م ت أ خ ر ي ن حين يكاد ا ل إ م ا م أ ن يفرغ والحديث في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ي ه ا المسلمون إ ن نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لم يرخص ل ل أ ع م ى بعيد الدار في التخلف عن ا ل ج م ا ع ة فقد جاء رجل أ ع م ى إ ل ى النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فشكا حالته للنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ه ليس لي قائد يقودني إ ل ى المسجد و إ ن ا ل م د ي ن ة بعيده عني وفيها قال وبيني وبينها واد كثير السباع والهوام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بعد أ ن س أ ل هذا الرجل أ ن يرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يا واسمعوا يا عباد الله في هذا الحديث فائده ع ظ ي م ة وهي أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم قد استقر عندهم أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة واجبه و أ ن ه لا يجوز لهم التخلف عنها بحال حتى إ ن هذا الرجل على عظيم ما يجد في الذهاب إ ل ى المسجد جاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ي س أ ل ه الترخيص في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لكن نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له هل تسمع النداء ب ا ل ص ل ا ة قال نعم يا رسول الله قال ف أ ج ب وفي لفظ لا أ ج د لك ر خ ص ة ف إ ذ ا كان هذا يا عباد الله حال ا ل أ ع م ى بعيد الدار ليس له قائد يقوده إ ل ى المسجد فما بالكم يا عباد الله بالصحيح السليم المعافى وبيته قريب من المسجد هل تجدون له يا عباد الله ر خ ص ً في التخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة واسمعوا يا عباد الله إ ل ى هذا الحديث والذي يحمل في طياته دلاله صريحه ب ي ن ة على وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في حديث ابن عباس قال من سمع النداء فلم ي أ ت ه فلا م يأته ف ل ص ل ا ة له إ ل ا من عذر أ خ ر ج ه أ ب و داود من حديث ابن عباس وصححه ابن القيم و ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي اقول ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ل س ا ئ ر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه إ ن ربي غفور رحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين وهدايه للخلق أ ج م ع ي ن صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين وعلى أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد أ ي ه ا المؤمنون ف إ ن ي اوصيكم ن ف س ي بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله يا عباد الله و أ د و ا ما افترض الله جل وعلا عليكم واحرصوا على ا ل ص ل ا ة حيث أ م ر ك م الله جل وعلا ب أ ن تؤدوها يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ت أ م ل السنه حق ا ل ت أ م ل تبين له أ ن فعلها يعني ا ل ص ل ا ة في المساجد فرض على ا ل أ ع ي ا ن إ ل ا لعارض يجوز معه ترك الجمعه و ا ل ج م ا ع ة قال وبهذا تتفق ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر ثم قال رحمه الله فالذين دينوا ل ل ه جل وعلا به أ ن ه لا يجوز ل أ ح د التخلف عن ا ل ج م ا ع ة في المساجد إ ل ا من عذر يا أ ي ه ا المسلمون إ ن من الخطا ما يفعله الكثير من المسلمين هداهم الله من ا ل ص ل ا ة في الاستراحات أ و في مكاتب العمل تاركين بيوت الله عز وجل مع قربها, عنهم مع قربها منهم وانتفاء الضرر عنهم بشهودهم بشهودها في المساجد فحرام يا عباد الله ثم حرام أ ن نفعل هذا محرم يا عباد الله أ ن تهجر بيوت الله وتترك المساجد ل أ ج ل الاستراحات و ا ل ص ل ا ة في المكاتب بل ل أ ج ل الكسل والعياذ بالله في أ د ا ء ما افترض الله جل وعلا علينا إ ذ ن يا عباد الله فما الفرق بين بيت ا ل إ ن س ا ن واستراحته أ و مكتبه فلنتق الله ايها المؤمنون ولنحرص ِ كل َّ الحرص ِ على صلاه الجماعه في المساجد ِ ولتعلموا يا عباد الله ان الله جل وعلا حينما أ ُ ج َ ب َ علينا وفرض َََ علينا اداء َ الصلاه والزمنا بهذه الطاعه فاعلموا ان الله جل وعلا يحبها ويؤثرها على ما سواها من العبادات فاحب ما افترض الله جل وعلا ف أ ح ب ما نتقرب به إ ل ى ربنا جل وعلا م ف ت ر ض الله تبارك وتعالى علي علينا ولهذا أ ي ه ا المؤمنون جاء في فضل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة من كريم الماثر وجميل العوائد ما لا يحصى فمن ذلك يا عباد الله أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة الفذ بسبع وعشرين د ر ج ة ومن الفضل أ ي ض ا ما حدث به أ ن س رضي الله تعالى عنه حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صلى لله أ ر ب ع ي ن يوما في ج م ا ع ة يدرك ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى كتبت له براءه براءه من النار وبراءه من النفاق فما أ ج م ل يا عبد الله أ ن تكتب لك هاتين البراءتين براءه من النار وبراءه من النفاق مقابل أ ن تصلي أ ر ب ع ي ن يوما لا تفوتك في هذه ا ل أ ر ب ع ي ن ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م إ ن المشي إ ل ى الجماعات سبب يا عباد الله من أ س ب ا ب تكفير السيئات ومحو الخطيئات جاء عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال و ا س ب ا غ الوضوء في المكاره و إ ع م ا ل ا ل أ ق د ا م إ ل ى المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه تغسل الخطايا غسلا رواه أ ب و ي ع ل ى والبزار ب إ س ن ا د صحيح وهاكم هذا الحديث الجليل ذا الفضل الكبير عن ابي ا م ا م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إ ل ى صلاه م ك ت و ب ة كهذه ا ل ص ل ا ة التي عباد الله نحن بحمد الله فيها من خرج من بيته متطهرا إ ل ى صلاه م ك ت و ب ة ف أ ج ر ه ك أ ج ر الحاج المحرم ومن خرج إ ل ى تسبيحه الضحى لا ينصبه إ ل ا إ ي ا ه ا يعني لا يرفعه ولا يخرجه إ ل ا إ ي ا ه ا ف أ ج ر ه ك أ ج ر المعتمر وصلاه على إ ث ر ص ل ا ة لا لغو بينهما كتاب في عليين رواه أ ب و داود وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي هنيئا لكم أ ي ه ا المحافظون على ا ل ص ل ا ة في المساجد بالنزل المعدي لكم في جنان الرحمن فقد روى البخاري ومسلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا من غدا إ ل ى المسجد أ و راح والغدو ه والرواح أولُّ هو ذ ه ه ا ا ا ب أولَ ل ن من المسجد غدَى إلى أ ر والرواحُ هو الذهاب اول النهار من غدا إ ل ى المسجد أ و ر ا ح أ ع د الله له في ا ل ج ن ة نزلا و كلما غدا أ و ر ا ح اللهم ن س أ ل ك من فضلك الكريم يا وهاب يا كريم فكيف تطيب نفس المؤمن بعد هذا بترك هذه ا ل ف ض ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة فهذه بعض من فضائلها ن س أ ل الله جل وعلا أ ن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إ ن ه جواد كريم ثم صلوا وسلموا ي رعاكم الله على خير ا ل ب ر ي ة و ه ذ ه ا ل ب ش ر ي ة نبيكم محمد بن عبد الله حيث أ م ر ك م الله بذلك إ ذ يقول إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وعنا معهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ا ر اللهم حبب ّ إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ع ز ي م ة على الرشد اللهم انا نسالك العزيمه على الرشد والثبات في ا ل أ م ر و ن س أ ل ك ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م و ا ل غ ن ي م ة من كل بر و ن س أ ل ك يا ربنا الفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا هما الا فرجته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا يسرتها لنا و أ ع ن ت ن ا على قضائها يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م وانصر المسلمين اللهم أ ع ل ي كلمتك و أ ظ ه ر دينك وانصر عبادك الموحدين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين من, من المؤمنين في العراق وفي الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا نشكو إ ل ي ك حال إ خ و ا ن ن ا في العراق وفي الشام اللهم لا ناصر لهم إ ل ا أ ن ت اللهم ف أ ن ز ل عليهم نصرك المعزر المبين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم عليك ب أ ع د ا ئ ك و أ ع د ا ئ ه م اللهم لا ترفع لهم ر ا ي ة اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبره و آ ي ة اللهم احقن دماء إ خ و ا ن ن ا اهل ل ل م دماء احقِن إخواننا أ ه ا ل س ن ة في العراق وفي الشام وفي اليمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم احقن دماءهم واحفظ أ ع ر ا ض ه م واستر عوراتهم و اللهم س ت عوراتِهم ر ا انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا العزه والقوه والجبروت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين